لا جناح عليكم في آبائكم وعلى أبنائكم وعلى إخوانكم ولا إخوانكم ولا, ولا, ولا أبناء 121. ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم 122. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا 123. إن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 ذلك ادنا ان يعرف نفلا يؤذى وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينته النافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينة لنوريا نك بهم لا نغري أنك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلة ملعونين أينما سخفو أخذوا قتيلا تُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجْلِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا